قال ارا هذا الذي ظلمت علي لئن اقضت الى يوم القيامه قال ارا الذي ظلمت علي لئن اقضت الى يوم القيامه لئن اقضتني الى لا احسنك المدنيه الا قليلا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن ذريته إلا قليلا